يوم تأتي السماء بدقان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قبنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا مجنون انك شكو العذاب قليلا منكم ماذون يوما نبطه البقشه الكبرى ان منتقمون ولقد فتن ما قبلهم قوم تدعون وجاءهم رسول كريم ادعو إلي عباد الله اني لكم رسول